بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر, والعصر إن الإنسان لفي خسر في إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر